لَمْ قَضَ <قلقى> أَرْسَلَ مُحَمَّدًا إِلَى قَوْمِهِ إِنَّ لَكُمْ لا تعبدوا إلا الله ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه min qawm differences bir tadı ilə تجري <تصفيق> فَلَا تذَكَّرُونَ قَد جَاءَ التَنَافُ سَوْتَ جِدَالٍ نَافِتٍ بِمَا تَعِدُونَ Uh oh, هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افترى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 Mən nəsqər mənküm kəmə təsqərud Fəsəofə təğləmən mən yətii əzabda يُذِى وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ حَتَّى قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمد وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها باسم الله في ما ذلي اليوم من أمر الله إلا من رحيم وحال بينهما الموج ورقيق و قضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم God Numad ti omub اصبر ان الله غبطه المد تقيم nil يُرْسِل السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِذْرَارًا وَيَذِذِلْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُونَ أَنْزَلَ مُثُوبٌ إِلَيْنَا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مَذَرًا يُنْزِلُ ويزدكم قوة إلى قوتكم ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتعلوا مجرمين ق الله العظيم